أملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم لماذا بدأت سورة القصص بالأحرف المقطعة وما الحكمة من ذلك ولماذا تحدث عن الكتاب في الآيات الأولى السورة تحدثت عن جانب من حياة موسى عليه السلام ما هي الظروف القاسية التي صحبت مولد موسى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 خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السورة بدأت بهذه الأحرف المقطعة قد تحدثنا في أكثر من مرة عن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور واختلاف العلماء فيها, فيها وفي شأنها هل يعلم معناها أو لا يعلم وإذا كان يعلم معناها فما هو وانتهى معظم المفسرين إلى أنها إشارات إلى إعجاز القرآن الذي يتكون من هذه الأحرف ألف لام ميم طاوسين وع وكاف ونون إلى آخره فهي الأحرف أو الحروف التي ينطق بها العرب نفسها هي التي يتكون منها هذا القرآن ومع هذا أعدزهم أن يأتوا بحديث مثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بصورة من مثله أعدزهم هذا فهذا البداية بهذه الحروف المقطعة إشارة إلى هذا الإعجاز ولكن أقول يبقى أيضا هنا يعني شيء لا, لا نستطيع أن نفسره لماذا كانت هذه الصورة تبدأ بحرف واحد قاف أو صاد أو نون وهذه تبدأ بحرفين طاسين حامين؟ وهذه تبدأ بثلاثة أحرف ألف لام ميم أو ألف لام راب أو طاسيم ميم وهذه بأربعة أحرف وهذه بخمسة أحرف مثل أول صاد وأول الشورى حاميم عين سيم قاب لماذا هذا يعني لماذا لماذا سورة القصص بدأت طاسيم ميم وصورة النمل قبلها بدأت بطوصين بس مش طوصين مين ليه الفرق وبعدين سورة العنكبوت بعدها والروم والوقمان والسلدة كلها ألف لام مين لا يستطيع أحد أن يجيب عن هذا السؤال فظل هناك سر لله تعالى في البداية بهذه الحروف لا يعلمه البشر وإنما نأكل علمه إلى الله تبارك وتعالى تاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين إشارة إلى آيات السورة أنها آيات الكتاب المبين والعلماء يقول لك تلك إشارة إلى البعيد والبعد هنا بعد المنزلة ورفعة المنزلة هذا الكتاب المبين قد يعني ظهر في عصرنا أناس يدعون العلم بكتاب الله وهم أجهل الناس بهذا الكتاب واحد عمل كتاب كبير إن الكتاب شيء والقرآن شيء والفرقان شيء والذكر شيء مع إن القرآن هو الذكر وهو الفرقان وهو الكتاب في بعض الصورة تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وبآخة لك آيات القرآن وكتاب مموبين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وقل أنه لكتاب عزيز كلم عن القرآن قل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هو قال في هذا الشيخ الذكر الذكر, الذكر بعدين قال لو جعلناه قرآنا أعجميا فهو الذكر هو القرآن هو الكتاب هو الفرقان ولكن هؤلاء المتعالمين الذين يريدون أن يحرفوا القرآن ويحرفوا الكلمة عن مواضعه تلك آيات الكتاب المبين أن من خصائص القرآن الإبانة كتاب مبين واضح مفهم ولقد يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كل من يعرف العربية يقرأ القرآن فيأخذ منه على قدر سعة واديه فسالت أودية بقدر بقدرها يعني أنا أذكر أنا يعني طفل صغير وأنا أقرأ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وين أصابته فتنة انقلب على وجه أنا فهم اللي بقى على حرف الشيء يوشك أن إيه أن يقع أن يسقط يعني وأنا صغير أفهم هذا فأر ال يأخذ من القرآن والمتعلم يأخذ منه والرجل الكبير والمرأة الكل يأخذ فهو كتاب مبين بين في نفسه ومبين لغيره مبين لحقائق الأشياء وحقائق الدين والهدى من الضلال والحلال من الحرام تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون قلنا إن موسى بعض المفسرين قال كاد القرآن يكون لموسى وقومه من كثرة ما جاء الحديث عن موسى وبني إسرائيل لكاد القرآن يكون ومع هذا لم توجد سورة تسمى سورة موسى مع إن هناك سور جديرة بأن تسمى سورة موسى وذلك بعض المفسرين أيضا سمى سورة طه سورة الكريم كريم الله موسى وصورة القصص نفس الشيء بدأت بقصة موسى ومعظم السورة عن موسى عليه السلام ولكن هذه التكرار ليس تكرارا مطلقا التكرار كل سورة فيها عرض للقصة من جانب من الجوانب تفصل في جانب لم تفصل في السورة الأخرى وسورة القصص يعني اهتمت بجوانب من قصة موسى لم تهتم بها السور الأخرى اهتمت بولادة موسى ونشأة موسى منذ ولد تحدثت عنه وكيف نشأ وشباب موسى والرجل الذي وكزه موسى فقضى عليه ورحلته إلى إلى مدين وعملوا عند ذلك الشيخ الكبير الذي زعم بعضهم أنه شعيب وليس بشعيب وتزوج ابن ابن إحدى بناته الرجل إلى آخره هذه اهتمت بها هذه الصورة حيث لم تهتم بها صورة أخرى لقد نتلو عليك الله الذي يقول هذا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الله يتل علينا هذا لنعلم هذه القصة كلمة نبأ يعني الخبر ذو الشأ وهذا خبر ذو شأ لأنه يتل علينا قصة نبي من أعظم الأنبياء وهو موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وقصته مع فرعون وهي قصة عجيبة من عجائب الـ الـ القصص أن فرعون الذي فعل الأفاعيل خوفا من أن يأتي رجل من بني إسرائيل يزول ملكه على يديه فشاء القدر إن هو لرب هذا الشخص الذي يزول ملكه على من سخرية القدر بدأت السورة بالأحرف المقطعة للتنبيه أن الكتاب المبين يتألف منها وشرحت أن القرآن هو الكتاب المبين وأن القرآن هو الذكر والفرقان فهو الذي يشق طريق المؤمنين ويرثم لهم منهاجهم كما ويقوم كيان السورة على قصة موسى حيث سورة القصص هي السورة الوحيدة التي تطرقت إلى ميلاده ونشأته في قصر فرعون وللحديث بقية مع تأملات قرآنية